استقيموا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 دولين امين الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل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 Semiallahu liman hamidah Allah, <Sessi> Allah. <Sessi> Allah.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 في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم Samia allah u li hamidah Allah Allah الله اكبر الحمد لله الله أكبر. Samia Allah ulimen hamidah Allah, Allah. الله اكبر الحمد <أس والسلسان> الله الحمد الله Samia Allah Leman hamidah Allah Allah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم فتركنا بالغه المجلس دهي وفضيله الشيخ الدكتور عبد الله شريف